فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الخزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأه بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى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 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهز ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مضفقا وتوشمت إذا طلعت تذاور عن كهزهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد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 وكذلك بعذناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعدوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليترطه وليتلطف ولا يشعرن بكم محدا إِنَّهُمْ إن يظهروا عليكم يرجموكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إِذًا أَبَدًا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أَنَّ وَعْدَ الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوك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 قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِزَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِثِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْجَفِّيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا وكذا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة ثمين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه لوليه ولا يشرك في حكمه أحدا واتن ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبزل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمه فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن, وإن يستغيثوا يغاتوا بماء كالمهل يشمل وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من, ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إِبْلِيسَ كان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتقلونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت اتخذ المظلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبطا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد خرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع ما أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت قد يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطفوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور بالرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعدل لهم العذاب بل لهم موعد لمن يجدوا من دونه موئلا وتلت القرى أهلتناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارسدى على آثارهما قططا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي قبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به قبرا قال تجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فين استبعتني فلا تسالني عن شيء حتى أحبث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا انطلقا حتى إذا لقيا غلابا فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نصرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صرا قال إن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا ات يا قرية قريه استطعنا اهلها فابوا فأبو ان يضيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه يجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ ياخذ كل سفينه غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا تنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تفطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قلت أتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما ان تعذب وإما أن تتقذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نطرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للفثنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أكبع سببا حتى إذا بلغ مضلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه قضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يتادون يفطهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك قرجا فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ودمى آتوني زبر الحديد حتى إذا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه فصرا فما اشتاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 ذلك جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي ورسلي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا قَالُوا فيها لا يبغون فِيهَا لَا